آمنوا بما نزل لا مصدقا لما معكم من قبل أن نضم وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاووت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا